معلوم طوابة العلم أن الأمر لا يتم إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه وهذا أيضا هذه القاعدة تصدق على البيع فهو لا يتحقق إلا باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه فذكرنا من شروط البيع معلومية السلعة فذكرنا من شروط البيع معلومية السلعة متى تحقق هذا الشرط تحقق البيع وللبيع أيضا موانع فنبدأ بذكر المانع الأول الزمان فالزمان قد يكون مانعا من البيع بدلالة ماذا بدلالة قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فهذا لهذه الآية نص على أن الزمان مؤثر في ماذا في البيع. إما صحة أو كمالا على تفصيل سيأتي، وهذا يدل على أن الزمان مانع. الدليل الثاني نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح زمان الفتنة. نهيه عن بيع السلاح زمان له الفتنة. وكذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه ونبدأ بالمسألة الأولى حكم البيع والشراء وقت أذان الجمعة ففيه الآية السابقة وقوله تعالى وذروا البيع نص على ماذا نص على ماذا على التحريم وهنا قاعدة تنفعكم أن الأصل في النهي ماذا التحريم حتى تأتي قرينة فتنزل به إلى رتبة ماذا الكراهة وأمثل الآن صح عن أم رضي الله عنها وفي البخاري قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائس ثم قالت ولم يعزم علينا فقولها نهانا تحريم فلما قالت ولم يعزم علينا أي في النهي هنا ارتقى النهي من درجة التحريم إلى درجة ماذا الكراهة يبا هذه القاعدة مفهومة أن الأصل في النهي ماذا تحريب حتى تأتي قرينة تصرفه إلى ربه ماذا الكراهة يعني من قال بأن الإسبال مكروه فقد غلط لأن الحديث الصحيح يقول ما تحت الكعبين ففي النار تحريب فأين القرين على صرف هذا التحريم إلى ذربة الكراهة ليست هناك قريب من قال أن الشرب من قيام مكروه وليس محرما أجيب بأن الحديث زجر رسول الله وهذا من ألفاظ التحريم يبقى القاعدة الآن الأصل في النهي التحريم حتى تاتي قرينة تصرف هذا التحريم إلى رتبة ماذا؟ الكراهة فرع وإن اتفق الفقهاء على تحريم البيع وقت أذان الجمعة واتفقوا على اسم فاعله اسم مستحق مستحقا للعقوبة ولكن اختلفوا على قولين في صحة وإجزاء هذا البيع ولكن اختلفوا على قولين في صحة وإجزاء هذا البيع أيكون بيعا صحيحا بما معنى أيكون بيعا صحيحا نعم أي بمعنى ليس فيه خيار ليس فيه فسخ لأن البيع الفاسد هو الذي يلزم ماذا يلزم الفسخ فيه صحيح ويجوز فيه الخيار ثمان أما هم متى استوفى البيع الشروط والأركان كما قال أخونا محمد عند إذن لا يجوز الفسخ صحيح كما قال البيعان بالخيار ما لم متى تفرق يجوز الفسخ لا يجوز الفسخ صحيح هل يجوز الخيار لا يجوز الخيار متى استوفى البيع شروطه وأركانه على قولين القول الأول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تسمعون يقولون أبا حنيفة, أبا حنيفة فما اسمه اسمه سبقت أنت رجل فضل النعمان ابن ثابت لأن من الناس من يشتهر بكنيته فلا يكاد اسمه يعرف كابي وريا صحيح وكابي حنيفة فلا يكاد اسمه يعرف هو النعمان ابن ثابت رحمه الله والشافعي ودليلهم على هذا نعم، ما قلت لجوازي إلى صحته طيب القول الأول بحنيفه الشافعي أن البيع صحيح مع إثم فاعله واستحقاقه العقوبة أدلتهم الدليل الأول الأصل في البيوع الحل، فهي، وأن البيع قد استوفى الشروط والأركان هذا أولا أن البيع قد استوفى الشروط والأركان هذا دليل الأول صحيح طيب يلزمهم أن يجيبوا على ماذا على دليل فريق له وأجابوا على دليل الفريق الثاني أو عن فريق عن دليل الفريق الثاني بأن النهي الذي جاء في الآية لا يختص بالعقد، فلم يمنع فحته كالصلاة في أرض مغصوبة كالصلاة في أرض مغصوبة انتهى كلامه النووي في المجموع نعم انتهى كلام النووي في المجموع هذا يحتاج إلى شرح هنا يا اقتربة العلم ادلكم على قاعدة هامة وهامة جدا وهي قاعدة متى يقتضي الناهي الفساد متى يقتضي النهي الفساد إيش معنى هذه القاعدة قد يأتي نهي في الشريعة صحيح ويقتضي أو يلزم من هذا النهي فساد العمل صحيح وقد يأتي نهي في الشريعة ولا يلزم من النهي ماذا فساد العمل قلنا مثل نهى أن يفعل الرجل في الصلاة كذا أو كذا أن يفعل بيديه كأزناب خيل شمس هذا نهي، لكن هل يترتب عليه فساد الصلاة لا يترتب عليه فساد صلاة هذا نهي ولا يقتضي الفساد طب مثل للناهي الذي يقتضي الفساد صحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ فإن دخل رجل الصلاة وهو محدث أو أحدث في أثناء الصلاة بطرته يبه هذا الناهي يقتضي ماذا الفساد تمام هذا الناهي يقتضي له طيب نحن نريد الآن ضابطا للتفريق ما بين الناهي الذي يقتضي الفساد والناهي الذي لا يقتضي له الفساد صحيح يبقى اكتب قاعدة والناهي يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه والضابط المفرق ما بين الأمرين والضابط المفرق ما بين الأمرين هو النظر إلى تعلق النهي. فإن كان متعلقا بذات العمل فإن كان متعلقا بذات العمل كان مقتضيا لفساده وإن كان متعلقا وإن كان متعلقا بشيء خارج عنه وإن كان متعلقا بشيء خارج عنه لم يقتضي فساده فأمثل الآن متى يتعلق بذات المنهي ومتى لا يتعلق بذاته صلاة الرجل في سوب حرير هنا النهي الذي جاء في الشريعة جاء عن النهي جاء النهي عن لبس الحرير في الصلاة أم عامة يبقى ليس متعلقا بالإيه بالصلاة يبقى لا يؤثر في صحة صلاة صحيح النهي عن اغتصاب الأرض ثم صلى رجل في أرض مغصوبة صلاة صحيحة أم باطلة طب لماذا صحيحة نعم إنما تعلق بحكم شرعينه عام إذا فهمت الآن هالمسألة ثم نذكر مثالا لتعلقه بذات المنهية عنه لتعلقه بذات المنهية عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى هنا النهي متعلق بذات الصلاة أم لا لأن من شروط صحة الصلاة ماذا طهارة من الحدثين فصار هذا النهي متعلقا بذات المنهية عنه فصار مؤسرا فيه في العمل مقتضيا لماذا لفساده مقتضيا لماذا لفساده بواضح هذه الجزية لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بدرع وخمار هنا لما قال لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بدرع وخمار فصار أن النهي بماذا؟ بذات المنهي عنه إذا لا يشترط في حق أن تلبس الدرع والخمار كل وقت صحيح؟ هل يشترط هذا؟ لما يجود في بيتها تمام؟ أن تكونا في زينتها أو سياب مينتها لكن هنا تعلق المنهي بذات المنهية عنه صحيح؟ فأصبح مؤسرا فيه إذا فهمت هذه القاعدة اعلم ان هذه القاعدة مهمة سينبني عليها علم كثير وتصبح هذه القاعدة عندك ضابطا في ضبط مسائل كثيرة جدا هنا نعود لمسألتنا قال الشافعية ولا يبطل البيع لماذا؟ قالوا لان الناهية لا يختص بالعقد والناهية عن البيع وقت الجمعة مختص بالعقد ولا مختص بحرمة الجمعة وعدم ماذا لانشغال عنها مختص بماذا أجيبه بحرمة الجمعة ليس مختصا بماذا بالبيع يبقى إذن لا يؤثر هذا النهي في ماذا في صحة البيع لأن البيع قد استوفى الشروط وليه من معلومية السلعة معلومية السمن من أهلية العاقد من قبض السمن تمام هذه الشروط قد استوفاها البيع فهذا ليس شرطا أو ليس متعلقا بالبيع إنما تعلقه بماذا بالصلاة لأنه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فقالوا إذا لا يبطل البيع لأن الناهي لا يختص بالعقد فلم يمنع صحته كمثل ماذا؟ كالصلاة في أرض ليه مرصوبة انتهى كلامهم رحمهم الله تبارك وتعالى انتهى كلامهم هذه ليست قاعدة وهنا ضابط آخر للنهي الذي يقتضي الفساد والناهي الذي لا يقتضي الفساد هو قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قال فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد انظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه كونه عبادة ومنهيا عنه كالبيع بعد نداء الجمعة فإنه نهى عنه لا من جهة كونه بيعا فإنه نهى عنه لا من جهة كونه بيعا إيش هذا معنى هذا الكلام هو لم ينهى عنه لأنه بيع إنما نهى عنه لأنه مانع من حضور له بدليل نسمىه بيعا ولو كان فاسدا وقال وزر له البيع بل من جهة كونه بل من جهات كونه مانعا من حضور الجمعة. ثم قال رحمه الله: ولن نهي راجع إلى نفس البيع. ثم اسمع هذا المثال وهو مثال جيد بي يتضح هذا الكلام لأني أظنه يعني بعيد عن أذهاني أظنه بعيدا عن أذهاني بعضكم فهذا حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من نكحت بغير إذن وليها وفي رواية مواليها فنكاحها باطل باطل باطل ثم قال فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فهو حكم أولا عليه بالبطلان صحيح؟ ثم لما وقع حكم لها بمذا؟ بالمهر بما أصابه منها. يبقى هنا عندنا قاعدة هامة. إيش هي القاعدة؟ اكتب قاعدة. ليس كل ليس كل منهي عنه. ابتداء. غير معتبر بعد وقوعه ليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه ايش معنى هذا الكلام نعم هو نهى عنه ابتداءا تمام لكنه اعتبره بعد ايه بعد وقوعه بدليل انه قال فلاها المهر بما اصبئه ولو لم يكن معتبرا لما حكم لها به بشيء لكن حكمه لها بالمهر يعتبر به اعتبره زواجا بعد الوقوع وحكم بمقتضى هذا الزواج انه يأخذ ايه انها تأخذ ايه المهر بقدر ايه ما اصاب منها بما اصاب ايه منها يبا اذا هذا القاعدة هامة وهي قاعدة ماذا ليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد إيه؟ بعد وقوعي أو غير معتبر بعد وقوع ما نقول غير ما نقول غيره نعم. الحديث حكم ثم بعد ذلك يعني قالنا هذا ما يدل على يعني أفهم ما تقول على أفق هذا المثال نفهم. مسألة الليلة، ثم ننقل القول الثاني، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله أو قول الإمام مالك. القول الثاني وهو للإمام مالك وأحمد، وجزم به ابن حزم. ودليلهم على المسألة. ودليلهم على القول نعم ماذا بالأول عدم الفسخ أو عدم البطلان بل قول الثاني البطلان ودليلهم الآية السابقة وقد سبق الجواب عنها ذاك أن شروط البيع تامة وليس هنا شيء من مفسدات البيان. وليس هنا شيء من مفسدات البيان. فرع. هل هذا الحكم يختص بالمخاطبين بالجمعة دون غيرهم؟ بمعنى من ليس مخاطبا بالجمعة كمرأة لأن المرأة ليست من أهل وجوب له جمعة بدليل حديث ابن حبان الجمعة إيه حق واجب على كل مسلم إلا كم أربعة فعد المرأة والصبية والمريضة والعبد المملوك هذا في حديث آخر لا جمهة على المسافر والحديثان في صحيح ابن حبان وقد صححهما العلامة الألباني وجعلهما من المرفوع حكما فهل هؤلاء الخمسة يعني مسافر على الطريق مثلا ووجد امرأة تبيع هل يحل له أن يبيع ويشتري وقت الجمعة أم لا يحل؟ فضل نعم طيب اسم نقول وفي المسألة قولان بأهل العلم فذهب فريق إلى منع البيع مطلقا سواء وقع من مخاطب بالجمعة أو من غير مخاطب واستدل عليه بالعموم فين العموم في الآية يا أيها الذين آمنوا عموم وذروا البيع أيضا عموم يا أيها الذين آمنوا خطابه عام وظار البيع عموم أين العموم في قوله البيع يا رجل لا في قاعدة لغوية هنا هذه القاعدة لا بد أن تحفظها تمام الأرف واللام لما تدخل على اسم أو وصف أو جنس أو علم تفيد ماذا العموم والله والشمور تمام يبقى هنا الآية ذكرت عممين يا أيها الذين آمنوا إيه؟ عموم أم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وظر البيع عموم وهذا العموم يشمل المخاطبين وغير المخاطبين هذا القول الأول والقول الثاني القول أول هذا رواية عن الإمام أحمد. لتعلم والقول الثاني اختصاص النهي بالمخاطبين بالجمعه فقط اختصاص النهي بالمخاطبين بالجمعه دون غيرهم لماذا قال لأن إن, أن الآية فيها نهي عن البيع من أمر بالسعي من أمر بالسعي فغير المخاطب بالسعي فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله له، لأن الآية قالت فسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله وذره، والنساء والصبيان والمسافرون ليس مخاطبين بماذا؟ بالسعي، إذن ليس مخاطبين بماذا؟ بترك البيع تمام بترك الليه البيع طالما أنهم ليسوا مخاطبين بالسعي فهم ليسوا مخاطبين بالليه بدلالة سياق الليه الآية طيب القرينة الثانية هو تعليل الحكم العلة إيش هي علة المنع عن البيع في وقت الجمعة أخونا صاحب العمود إيش هي علة البيت علة النهي عن البيت أين لا العلة العلة إيه الانشغال عن الصلاة طب هل هذه العلة تصدق في غير المخاطبين لا لأنهم أصلا ليسوا إيه من أهل هذه الشراك يبا إذا نظروا إلى العلة طب بل قليلة الثانية عندهم هي والنظر إلى تعليل الحكم وبالنظر إلى تعليل الحكم في الآية فإنه, فإنه معلل بما يحصل به معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الله عن الجمعة وهذا معدوم في حق غير المخاطبين وهذا معدوم في حق غير المخاطبين والله تعالى أعلى وأعلى يبا هذه المسألة الأولى وهذه فروعها واضحة ما نعم ما رجحناش؟ ألم تفهم من كلامي أن القول الثاني هو المترجح طب ماذا تجيب عن العموم الذي استدل به أصحاب القول الأول بأنه عام مخصوص في قاعدة في ال العموم قالها الشيخ السعدي وهي هم قال هي نعم آل العموم تفيد الاستغراق نعم أو آل الاستغراق تفيد العموم بحسبه إيش معنى تفيد العموم بحسبه يا رجل نعم بحسب دلالة الآية فهذا ليس عموما مطلقا إنما هو عموم بماذا؟ بحسبه تمام؟ لأن هؤلاء ليسوا أهل جمعة أصلا فلا يدخلون فيهم في العموم فيصبح هنا العموم إيه؟ عموم نسبي مختص بماذا؟ مختص بأهل أهل الجمعة تمام؟ مختص بأهل الجمعة والله تعالى أعلى أعلى. طيب. مسألة ثانية. بيع السلاح زمان الفتنة. وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح زمان الفتنة. او زمن الفتنة ولعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هنا بد ان نتوقف عدة وقفات الوقفة الاولى ما المقصود بزمل الفتنة اكتب ما المقصود بزمن الفتنة من يجيبني لا. مقصود بزمن الفتنة هنا ايه اقتتال المسلمين بعضهم البعض بغير حق لماذا قلت انا هنا بغير حق اجيبني يا محمد. لأنه لا يظهر يعني إدعاء يوم على حق ويوم على ظلم. لكن لو وقعت الحرب لحق، فضل يا أحمد. وقعت الحرب مو نساعد الطائفة طائفة الحق مثاله مثلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلو فأصلح بينهم. صحيح. فإن بغت إحداهما على الأخرى. فقاتل التي فطالما باب قتال التي تبغي فهذا بفحو الخطاب إباحا لماذا لبيع السلاح تمام للفئة الحق لقتال الفئة اللي البغية يبقى قولنا بغير حق قولنا بغير حق قيد احتراضي قيد احتراضي فيه مشروعية القتال حق، وبالتالي مشروعية بيع السلاح ومنه قوله تعالى ومن ذلك قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلو فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وأنا بتذكر طريفة هنا أن مصر كانت إحدى الدول التي تعطي العراق سلاحا في حربها ضد من؟ ضد إيران وأسيرة هذه القضية هل يجوز بيع السلاح للعراقيين بل كانت بعض الدول العربية تدفع ثمن هذا السلاح أصلاً، تمام؟ وكان بعضهم قد ناقش هذه القضية مع قديم، فلا يجوز أم لا يجوز؟ هو اعتبر الإيرانيين طائفة بغي يشرع ردها وبالتالي يعان من من يقاتلها لردها عن إيه عن البغي تمام إذا نقول زمن الفتنة هو مقتلة المسلمين بعضهم ليه البغاء هذا أوله طيب كيف التحقق من هذا إما بالعلم أو بغلبة الليه الظن يعني هذه المثلة ممكن تحصل على مستوى الفردي تعرف ان فلان ده بلطقي وجاء يشتري من محلك سكينا صحيح هل يجوز ان تبيعه له لا لان الظن به ان هو يعمله ان هو يقتل به او يعتدي به على الحرمات ويعتدي به على الآمنين وكذا تمام يبقى ضابط المسألة هو ماذا تحكيم غلبة له الظن وقلنا أن تحكيم غلبة الظن شاهد به قوله تعالى إيه؟ إن بعض الظن إسم دلها لأن من الظن ما ليس بإسم تمام إن من الظن ما ليس بإسم تفضل استخطلك الفئه الباغيه يا ايه يا عمار وهذا ليس حكما على فئة معاوية بانها باغيه تمام وارجو ان من الموضوع ومعاويه معنا <تصفيق> اجل ان شاء الله أنا أدلك على شريط نافع في هذه المسألة انصحك ان تسمع كان حول شخصية سيدنا معاوية رضي الله عنه ولعلك تجده مع بعض اخواننا ها هنا بالمسجد وكانت خطبة جمعة في ذكر مناقب سيدنا معاوية رضي الله عنه ورد مثل هذه أشبهات وعجبني ما قالوا بعض المؤرخين وطالما أن الأمر زكر لا يمكن يعني أن نتركه هكذا يمر قال كيف قال تقتلك الفئة الباغية يا عمار وكان عمار من ماذا من جيش من جيش علي فلاذا يعتبر حكما على طائفة معاوية بأنها باغية وبالتالي يعتبر حكما على معاوية نفسه بأنه بغى لا فهي معروف أن الجيش قد يدمه أو باشا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب في أحد وكان من المحاربين معه من ليس من ليس يحارب على ماذا على عقيدة أو يحارب لله كالرجل الذي قتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الليه في النار لأنه قتله عصبية صحيح هذا أولا ثانيا أعجب ما قاله بعض المؤرخين قال وحرب معالي ومعاوية كانت كلها صناعة من يهود الذين اندسوا بين صفوف الفريقين وكان الجيشان قد ناما في سعادة وهدوء ووئام على أنه في الصباح سوف يحصل إيه؟ بينهما صلح واجتماع وكذا فاستيقظوا ليلا على صوت قرع السيوف مقارعة السيوف فظنوا أنه قد حصل ماذا غدر من إحدى الطائفتين بماذا بالأخرى فحصلت المقتلة وهذا يعجبني جدا وذاك الظن بيهود كما قال رب العالمين كلما أوقدوا نارا للحرض أطفأها الله وكلما فيه استمرارية صحيح قصة أن هذا الزمان فعلا حصل فيه من أراجيف اليهود ومن اندساس اليهود بين صفوف المسلمين وهذا هو جوابي عن هذا الحديث الصحيح تقتلك الفئة الباغية يا عمار فضل فتأويل جيد فعلا انه فعلا قد يكون السبب بالنظر الى المسبب لان المسبب كالمباشر تمام فيكونهم قد تسببوا في هذا يعني أعني بعض العلويين او بعض الشيعة بانهم فتنوا عمارا بان يدخل معهم فيه في صفوفهم تمام وكان من عادة عمار أنه يكف يده عن المنازعات بين الصحابة وذلك لما خرجت سيد عائشة أولا كان ممن نهاها من هو عمار نفسه وقالت له ما منعك أن تنهاني يا أبا اليقظان قال رأيت رجلا قد غلبه رأيوه عليك يعني عبد الله ابن الزبير فكان هذا من دأب عمار أنه يكف يده عن مثل هذه الليه فهنا يكون التأويل أنهم هم تسببوا فنسب الفعل إليهم بتسببهم فيه وهذا موجود في السنة قال هذا جبريل يعلمكم أمره دينكم والذي علم هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل جبريل فسأل يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان من الذي علم؟ السائل أم الذي يجيب من المعلم السائل ولا المجيب لكنه نسب الفعل هنا لمن للسائل بتسببه فيه فيكون هذا جوابا ثالثا تضمه إلى جوابين في الجواب عن استدلال بحديث تختلق الفئة الباغية تمام والتقعيد عليه من أن فئة معاوية كانت باعية، وبالتالي يكون معاوية كذلك، بل أخوه الحشّاء، فمعاوية صحابي، والحديث قال وإذا ذكر أصحابي فأمسكوه، كما جاء في الحديث إذا ذكرت النجوم فأمسكوه، وإذا ذكر أصحابي فإيه فالتكلم في الصحابة، كالتكلم في ماذا؟ في النجوم، فالتكلم في النجوم يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى الشرك والدعاء معرفة الغيب والضلال كذلك التكلم في من فيما حصل بين الصحابة من منازعات يفضي إلى ماذا يفضي إلى الضلال ويفضي إلى بغض بعضهم فهيح وكراهية بعضهم وهكذا تمام وعجبني ما قاله ابن المدينة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تمام وانطحك بقراءة كتاب قيم جدا في هذا الباب اسمه من سبى معاوية فأمه هاوية بهذا العنوان أظن في سقط أمها معاوية فأمه هاوية للدكتور محمد ابن عبد الرحمن المغراوي المغربي صاحب كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات في في هذا العنوان أظن يعني في سقط أمها معاوية فأمها هاوية للدكتور محمد ابن عبد الرحمن المغراوي المغربي صاحب كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات في مسائل الكتاب وهذا الرجل عالم عالم وأعظم ما وجدت من صفة في هذا الرجل العالم من هو وأسعدني ربي وأكرمني بلقائه في بعض سفرات العمرة ووقع بيني وبينه حديث لساعتين تقريبا وكان حديثا يعني منتها حقا لما فيه من إفادة هذا الرجل محمد ابن عبد الرحمن المغراوي هو دكتور كان يدرس بالجامعة الإسلامية وحصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية من قسم في كلية تقريبا أصول الدين قسم العقيدة وهو صنو الدكتور محمود عبد الرازق صنو ولكن رسلت الدكتوراه تبعه هي المفسرون بين التأويل والإسباب في مسائل الصفات، وهذا كتاب نافع جدا وطبع طبع جديدة تقع في أربعة مجلدات أخيرا وكانت قبل هذه الطبعة تقع في مجلدين فقط ثم كملها الشيخ تناول التأويل الذي وقع فيه المفسرون من عصر ابن جرير إلى عصرنا هذا تتبع آيات التأويل في كل كتب التفسير التي وقعت بين يدينا عصر ابن جرير يومنا هذا رحمه الله أو حفظه الله تعالى ونفع به من سب الصحابة ومعاوية فهموهاوية مكتب طبعت مكتبة دار التراث طبعت مكتبة دار التراث وطبعا كتب شيخنا الشيخ الفاضل الربيع بن هادي المدخلي في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا الله المستعان طيب عود الى مسألتنا وقد خرجنا دون قصد قلنا نتكلم عن بيع السلاح في زمن الفتمة طيب فرم وفي المسألة مذهبان لأهل العلم وفي المسألة مذهبان لأهل العلم الأول الصحة في البيع مع إثن فاعله صحة البيع مع اسم فاعله وهذا مذب الاحناف لانعدام الدليل على فساده ان هدام الذنين على فساده وعليه فيكون البير صحيحا والمذهب الثاني فساده استدلالا بالله الوارث السنة ادلالا بالنهي الوارد في السنة ويترجح الأول على الثاني بمثل ما ترجح به ما ترجح به القول بصحة البيع بصحة البيع وقت الاذان الثاني او بعد الاذان الثاني الثالثة بيع الرجل على بيع أخيه وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولما يفضي ذلك إلى ماذا؟ الى المنازعات والخصومات والشرع جاء يمنع الدرس ولما يفضي اليه ذلك ايضا الى يفضي الى ماذا الى النجش ولما يفضي اليه بيع الرجل على بيع اخيه الى النجش ايش النجش ارائي المشتري بالسلعة هذا معناه العام مع ان... ان... نعم ارتفاع سمن السلعة فوق قيمتها ليه؟ لان لو حصل ان رجل يشتري فالثاني يزيد وهذا يزيد فيحصل بينهم ايه تمام؟ نجش فتباع السلعة بقيمة من منه بثمن اعلى من قيمتها ليه حقيقية يبا هذا والنجش منهي عنه شرعا وقد صح النهي اكتب هذا وقد صح النهي عنه وقد صح النهي عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش يبا هذه ادلة المنع نعم لا في فرق بين بيع المزاد والنجج النجج فيه نية أخي الفاضي إيش النية؟ إن الرجل لا يريد شراء السلعة ولكن يريد أن يغري بها ليه؟ المشتري في فيظل يزيد في سعرها لينجش بحيث أن إيه؟ المشتري هنا يقع في الغرب فهذا من بيوع, بيوع الغرب فيما فيها من تغرير بالليه لكن باقس المزاد لو ممكن المزاد يقع فيه نجش كما يحصل ان الرجل صاحب المزاد ممكن بيصلة اثنين ثلاثة يوقافهم في المزاد ينجش السلع تمام هذا حرام واذا ثبت هذا النجش يجوز فسخ البيع على قض بعض يهل العين طيب هذه ادلة المنع لكن هل البيع صحيح ام فاسد هنا لابد من فروع فرعا متى يصدق على الرجل انه باع على بيع اخيه متى يصدق عليه انه يبيع على بيع اخيه او يشتري على شراء. فضل يعني اذا انت تعتبر لو ان الاول جاء لو ان الثاني جاء في أثناء مداولة السعب ما تعتبره يبيع على بيع اخيه آه طيب هذا الكلام صحيح لا ليس صحيح لان عصلا بعد التفرق يكون البيع قد قد وقع تمام <تصفيق> <تصفيق> انما المقصود بالحديث هنا بالنظر الصحيح انه اسنائه طيب والناهي انما يصدق في زمان ماذا في زمان الخيار في زمان خيار تمام أما بعد التفرق فلا يكون ذلك زمان خيار أبدا فبالتالي يقع رحمك الله يصدق النهي على زمان الخيار وبعده يعني حتى بعد ما تم البيع لو جاء لهم تبعتها لك كان بعشرين طب انا اخد منك بخمسة وعشرين هذا بيع على بيع ايه اخيه يبا اذا الله هنا يزدق عليه على زمن الخيار وإيه؟ وبعده تمام <تصفيق> طبعا هذه الرواية تفض الإشكال لأن المساومة دي إمتى في زمن الخيار تمام ويتأكد هذا بالرواية الصحيحة ولا يسوم أحدكم على سوم أخي بأن المقصود ب زمن البيع هنا زمن الخيار لا بالسين يا رجل من الساوم المساومة زمن اختار بالعلم ينبغى ان يكون ذكيا يا اخوان انا ما اقصده انا سمعتني انا اقول المساومة انا تفهمني يا بالله السين وان انت يشكل عليك الان مخرج السين والصاد عندي <تصفيق> يعني الحمد لله حفظ الله علي سنيتي فلا يختلطان تدري ايش حفظ الله علي سنيتي قال العرب قديما لما الرجل يكون طويل اللسان يخسرون ايه سنيته رباعيه فتختلط حروف فيصبح مخرج الحروف جميعا متشابها فلا تقبل العرب منه كلاما لان يصبح لحانا لا يميزون صابا من سين وكذا فلا يقبلون منه كلاما تمام طيب نعم ايش يقول زمن الخيار طيب هكذا طيب نقول فرعا هل بيع صحيح ام فاسد ويصح البيع متى توفرت شروطه واركانه مع اسم فاعله واستحقاقه العقوبة إذ لا دليل على فساد هذا البيع ولعدم تعلق النهي ولعدم تعلق النهي بذات المنهي عنه طيب ثانيا المكان نقلنا الموانع ايه? الزمان وثانيا ليه المكان اولا او الف المسجد طب ستمسك عند هذه المسألة طبعا والساعة الحادي عشر مؤقل وأنا معتذر عنه لاني عندي ارتباط محاضرات أقع بعد صلاة القيام في بعض الأماكن وهو مكان بعيد جدا لا يمكنني أبدا أن أصل إلى المسجد عند التاسعة والنصف وبالتالي يصب علي فعلا وذل أن أكون يعني من المسجد وبالتالي فأنا اعتذر عن درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى ونلتقي على خير بعد غد مع وعد بالإجابة على هذه الأسئلة وتعويض يعني هذا الدرس الفائت بإذن الله تبارك وتفق ولا يفوتنا أيضا أن ننبه التنبيه العام تمام وهو يعني رجاءا أن أنا أمصرف وشكر الله لكم انقطعت الأسئلة المكتوبة فرجاء أن تنقطع الأسئلة الشفائية لأن طبعا الوقت تأخر وأنا اليوم بلا سيارة فتمنتظرون الأمر كيف يكون مع المواصلات فسلمكم الله وبارك الله فيكم فانطلقوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه